119. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل 110. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبان تنبت دعو ج ما كتبناها عليه إلَّا بِتِغْرَارِ الضُّوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رَعَيَتِهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ